قم لا تسن إن الذين يظنون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين فتبين ان تصيبوا قوما بجاهله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 الله حقب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والسسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحتاهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفين إلى أمر الله فإن فاءت فأصلعوا بينهما بالعدل وأرسقوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصبحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عساء يكونوا خيرا عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا مِثْلَهُ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا ولا وَلا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب الظالمون يا أيها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 فَاذْكُرُوهُ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَعِيدًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَكْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يجدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله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 قُل لا تَمُنُّو عليَّ إسلامكم بل الله يمنُّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل